نحمد الله نحمد وهو نستعين ونستغيث نمعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قول الامام في بيان انواع العباده ام خشيه وجميل الخشيه قوله تعالى انا تخشوه وتخشون والخشية نوع من انواع الخوف وهي اخف من الخوف وقيل الخشية خوف يشوبه تعظيم لله جل وعلا ان الله سبحانه الا شقوهم وقشوني فامر عز وجل بخشيته وحده عز وجل واخبر سبحانه ان صفات اهل ريمان انهم من عذاب ربهم المشكون يخافون من عذاب الله اخبر سبحانه ان هل اشياته قوم العنمه قال عز وجل ان ما يخشى الله من عباده عدما ف عن العبد عن يخشى الله تعالى وحده لا شريف له فالعبادة محض حق الله وخالص حق الله ومن كلها العبادة خشيته سبحانه ويجب علينا أن نخشى الله عز و جل وأكبر سبحانه عن ملائكته أنهم يخافون ربهم من فوقهم فالرهبة والخوف والخشية كلها بنعنى واحد وانشاء بعضها اخص من بعض الا انها انها خره خوف من الله وهي وهي فرسه من صفات الانبياء وهي من الصالحين وهي من اعمال القلوب التي لا يعلمها ان الله سبحانه ثم بعد ذلك قال الايمان رحمه الله ودليل ايمانه يقوله تعالى ونيب الى ربكم واسلمون أنيبوا إلى ربكم وأشمموا له الإنابة هي الرجوع وهي بمعنى التوبة لكن بعض العلماء يقول الإنابة أخص من التوبة الإنابة أخص من التوبة عز وجل وأنيموا إلى ربكم وأسلموا له أي ارجعوا وأقبلوا عني أنت بغير أن نعتني بهذا الزاب العظيم هو ماب الاعتقاد من عشية الله السبحاء وهي نأمتي إلي وهي الرجوع والثوبة وهي الرجوع والثوبة إلى الله عز وجل والإنسان إذا كاب إلى الله فإن الله عز وجل يحب منه ذلك إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْغَفَّحِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبِّهِ وَاللَّهُ يَقْبَلْ سُحْتَ الْعَبِّ مَا لَمْ يُغَرْهِ قَالَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةِ وَيَعْفُ عَلْ السَّيِّئَاتِ